وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَأَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ ذُرِّيَّتِي 114. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين 115. فلما رأى القمر باذعا، قال هذا ربي، فلما أفلق قال لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَ النَّمِنَ الْقَوْمِ الضالين فلما 119. لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حليفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاج وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسَيَعْرِفُ الرَّدُّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ